ja, dat is het. Ja, dat is het. Dat is het. het. Dat Dat is het. Dat is het. Dat het. Dat het. Dat het. Dat أولاً بصراحة كان هذا الخارج أولاً ولكن بصراحة ما قلتوا كيف أن العلاقات صار بين الناس سيئة حتى ان الأولاد يتبقلون لأبائهم والموأة يتبقلون لدوتها أعطوا من شخص شخصاً هذا شخصاً لين يعني هذا الشخص يا أخي شرب يعني عن أحد الأشخاص القليل جدا. أنا أنا يعني أنا الآن أقول لا أريد يعني عقباً وليباً أنا, أنا جاهز أتكلم. فأنا صاح مفهوم شخص فهم أن المفهوم هذا لأخذ لتعلم قدر. أنا أصنع مفهوم عام إنسان هو يعني إذا كنت تريد عن أقول للمسلم الشيئاً مواجهه أنا لا أطاف واحداً من الشيئ أطلب من الله الجميع صحيح؟ رجل الزلالة يا صدر هل أنا أطلب لك مفيد؟ لأ رجل أطلب لك شيئاً هل ماذا ليش أطاف؟ هل أطلبوا شيئاً؟ صحيح لا فإن أنا لما أقول نصيحتها صحيح شخص لم أتد هذه النصيحة على حينها لي ولم يحجد فأتد يكلمني ويعاتبني في في أذب حول هذا، قلت له هذا لا يصلح منك وزع كذين وزجره، لا يصح أن تتكلم هكذا. فرضا، ثم رجع واعتذر، لكنه هذا إلا أن يكون قد أدب وذنب. ناسا من يشاركونه يشاركونهم في البوع وعدم الترشي على الخير وعدم احترامي المدرس والمعلم. يجي يسمعون هذا جاء لنا شخص غريب لم شخص ثانية مدارس مراجع ان نتحدث حرب معينة وهذا الكلام الذي تسمعه دولة معينة إلى الله نش، الله إلى الله نش المهم يتكلم هذا وذاك وإي وإي وإذا في شخص أنواع ثالث وثالث لا أعرفه ويتكلم الكلام الذي لا ينينه ولا يصبح ولا يصبح يجري ماذا فعل هذا الشخص أنا أريد كل أفكرت له أحمد و لا كله أنت لا تقسيه الا فيه في الدرس وإلى أردس يجري حتى ما أفكرت في حقه السلام. السلام النهائي صحيح؟ اليوم بعد الجمعه الساعه الساعة الثانية أن أفكرنا في بعض الزفور جاء الصلاة إذا سمعت أنك قلت لكلام يهزائي ومعاكمون أنني قلت لكلام شيئاً عن عام هو أو كلام يقول لكلام كلام كلام طبيباً عن الاشتراك إذا هذا لا يعني أسترقه لا يتوقف عن الكلام يعني لقيني شيئ يعني لا يتوقف عن الكلام فلا يشكد فشكد إيشكد كله مره نادا شخص وهو أنا وبينا أنت فوق النفسي كان كلام أفضل جدا. ويحب يقعد يسمع معاه كلام كذا يا خلاص كذا كذا يا خلاص يتكلم مع الناس. وبيشعل يدك. ويصير أشد يدك. يدك. يدك. وكان هذه يرينه يعني رجل. المهم أن تعرف رجل ما على الكلام. هذا من هنا. هذا من هنا. هل أشألكم لله لما يبنش فيهم جاثة؟ إليك ويقرأوا علي بيك فأنا موجود دائما ماذا دا تفتي فيك؟ ويبقى ويكلمني بيت في مسائل تتعلق بالمسائل مسائل ويريد فيها أن يعلمني والغزمني وهو بهذا المستوى من السحي والأجس أفقاعة لله أنني أسجر أو أشتمع لك صادرا وأقول له جزاك الله رفيا فقط تذكر وأن تنصحون عني أن تفقني أن تجاه الناس فيه للجاه والكفة هي أنت يقول لي كذا وكذا وكذا يقول لي كلام شيء شيء الذي أقول أنت أنا أعرف أنت لا تقوموا كذا قل أنت شاء تحتاج إلى المساهد هذه المساهد أنت لا تقوم بها صعب أنت لا تعرف أنت لا تدري فيما تدري هي أكبر النصيحة فيما تعلموا أكبر لكن أنت في شيء أن تدحل تفاصيله لا أكبر الله يشكي المهم انا كنت عجب هو المابه يصير ويريد ان يتكلم انا كنت قولت ويجاعي يتبني وينشي انا كنت قبل في الوقت جاعي يتبني وينشي هذا ماذا شاعني هذا الزاء ممن الاخوة البرفل لقي احمد ذهب بالطفل قال انا كنت عاجب قال انا شجل في الكلام الزاء يقرأ الزاء وامام الزاء يتكلمني ويهضمني بكلامه. فيه ما فيه من سلة الأجل والتقول ثم يفجئ رأيتم هذا وأرى أنه يعني هو يريد أن يجعلني أتكأنا والله أكتم غريبي والله يجب يعني لو أنني أخرجتما في شجري تجاهد لكل مبارك وبيبت هذا يؤدم. لكن يعلم الله كظن تؤيد الخدس بذلك وانت تلكت اخرج لا فائدة. قل انت قلت مفتوح مفتوحاً اصردني مفتوح للمسيح اصردني مفتوحاً للمسيح انا لكم واحد منكم قلت اسكت في حياتي اخ واحد منكم ما قلت لها اشكت ابداً اشكت هكذا تشكت من؟ ومجلسة هامي يوم انت الهدف الهدف وقلوا لولئ لهم اشكتها سبحان الله من العجيب في هذا العجيب انه بهذا السفر يكلم ناسا وهم بكفه لما يخافون به العجيب والله يخفونا لذي انفتب ولا سبحان الله سبحان الله رؤون وقلوب الله اعلم بها يجب ان في هذا الخط وانا يجب ان تفكر هو لماذا لا بعض الاشياء لهذا ويدخل من طريقه وكانه يهزئ نمسه او ما الى ذلك مع انه أيضاً يعني فهمت كثير من المولد الشرطة هل اما عرفت انه كان سبحان الله اي قصر هذا يفرع عليه المنزل يأتي فجد على امين الحض لله والله عند من يعقل ويفأن ويضر من الذي ذار لا يرى في تتسجين ما يسينني والحمد لله وإذا من يفضع فلا منه لا وجد الله قريباً وقصة وقبل هذا من الذي وجد شيئاً ولم يجد. وننظر إلى أي مستوى وصل الأمر معهم ثاني هؤلاء. لله يبت هذا الذي هذه حالته. ألفت ذا بصر إذا كنت لا أعرف شيئا وقلت له قصة. أليس هذا جديراً أن يقال له اسكت ولذيذ جديراً. ولا بالصلاح الان أتكلم, اتكلم بعض الناس يسجلوا بعضهم لبعض الاخرى الذين كانوا حاضرين الامر يطبطوه يكطل يكطل على ليس حتى يسجل في بالعاجر لا يقع الباب فاته يغلبك ويسجل لك ويمشي الاشياء العقيدة سبحان الله الى الله من سوء الاملاك ثم انا مصد يارينا لي وشاك ونية فيه. بين خطاب قوي وكله بالاده المشفه حتى ولا مصادري اشرح يا حبيب اريد ان نصح اريد انا مش يكون لي اريد انا نصح افضل بكثر ما خير في الحل قلنا انت من لا تفهمه ولا يخاف أمثالك ولا من أحسن منك انت امثالك لي يريد أن هذا لا يكون في شخص لا هذا الشخص يتكلم من من يعرف يعرفوا هذا؟ يعرف الثاني؟ يعرف الذي شرط العمود، يعرف الرابع؟ يعرف الناس؟ يتكلمهم؟ أه يتكلموا أجنال... أه... يتكلموا والله وهذا يريد أن يمسك شيء عارفنا منه؟ سمسن لكل الذي أزل حاسم يقولوا لما ذهب مني عمسالوا هؤلاء إليهم إليه. نعم عمسالوا هؤلاء لا يستخدموا لا يعرف أن أفراد أن كل واحد لذلك كل فرد لن يمسك لكن الذين يشون بهذه الطريقة معروف من حالهم العام أنه لا يفتح إلا إذا وصفه الله وتابع عليهم أو غلام أو ما لا ذلك أن لن أقف لواحد بعينه إنه أنت لم تفج وأو أنت لم تستقيم أو لا لأقله لذي شافني زن يعلم من كثرة كلامه هو لا يفهم والله الذي يعلم يخليني بالعلم على العين وضآء من سهل هذا الذي قضي له مسؤول ناصحا او منافسا او مستثمرا او شاغلا احد المنتخب لكن تأتي تدير و وتريد ان تاتي لا لا تتذكر لو كذبه لا تقبل يلا حدق يجي لينزلها لا يجد يتوقف هكذا الا انه الاعطاء كان يفجر كيف يسجلها هذا لا يمكن ان تسجل انه كان يقرا اذا وانا اذا فقدروا انفسهم في الشديه هو ما سكتوا في الخطه وفي خلت وفي قال وفي قله الادب والذي يجادل عن انتفاض او يحادي او يسانده او يكون معه هو على شاكلته وتتشابه خلوقهم فهنيئا لمن يريد ان يلتحق بامثال هؤلاء الخفيفين الانباء تعرف هذه في القوانين الوضعية في مصر، وغيرها من السجل الشخصي بدون علمه هذه قضية يسجن بها. صحيح أن ليست هذا معروفاً. قضية يسجن بها. إذا نأخذ إلى القاضي والقاضي سجن وجل وتبليغ إلى إدارة مغلقنا. بل... بل... بل... بل... وانا والحمد لله لم اقول شيء ان انا كنت اقول اقول احب واحيب يكون الناس او كنت يعني ان يكون الناس الشخيفين على هذا المستوى من ثلث العزل يكونوا يأتي منفرد وانا كنت شخيفين لا ما عرفت انا فكروا ماذا تقولين فيها بيانا ابا الان مرحباً أن كل الزفين هي بنا من أسعى الله أنت كل أنت أقول هذا غلط وهذا وهذا ليصف وهذا لا يصف وهذا كلام الله أنت أقول الله أنا مسخت وكلّمت وعلمت ولن طب وصلنا يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم نعم ماذا كبير صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا لا يسره والله هذا لا يسره ما هذا المؤسس لكن الله يسره الناس في الدنيا لأننا في قلوبهم لا يستغفوا للعالمين لو أننا جميعا قلوبنا هكذا الذي قلبه أبيض ابيض الذي قلبه أسرد وأسرد وأسرد بين العالمين خلاص لنا أنظر تعال يا كيف قلبك؟ لا أنت, أنت قلبك أسردين لأكثر من أمر هذا لكن الله يستجين بأن هذا لا يظهر في القلب من الفساد أو الصلاح لا يظهر يبتر الآن الناس بهذا القلب فلهذا نحن مكلفون لأن نتعامل على حتى بما ظهر والتعامل على حتى من اشتقام اشتقمنا معا بي بي على حسبي يعني بالمعنى انه من اشتقام كانت له المعاملة بحسب ما يستقيم والذي لا يستقيم نستقيم معه بان نعامله بما يستحق لان نعامله بما يستقيم ومهما كان الامر لا يجوز لي طالما انني اتمكن ان اسمح لجاهل شبيل متطاول من قليل الأدب أي ينفان ومهما كان أن يتطاول لا أسمع أبدا هذا تبي ينبخي شرعا وحقا لا أشهر لا تنهاجرون لمجالس العلم لا يحرصون على كثير من الخير. أقول له لكن أنتم لا تريدون الغير أقول لا كيف نعمل من الغير أقول لا لا أقول لا معين خيرا لا يصلك مجالا لك الناس من يشبهها لا يحباً سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله من فقط أرجو أن نذكر هذه حاجة سبحاناً لما نتفسه بجرد الصراح أنا كنت بالصراح وضحيك في الآن لكثير من الناس وضحيك صحيح؟ من الذين كانوا معنا ما قلت هذا يسجل ها كنت بالوزولة؟ ايه يمعون يسجلون ليش؟ للأقارب وكذلك لا هذا طول التدمير نعم ها كذا قلت يا تنتمي جما كذا انا ما قلناه ما... ماذا؟ لسه هو انا سأضغ نفسي بنفسي لسه في بيت وكذلك خلس المبادات وخلس ال... وايضا مما يعمل الشخص الذي لا يحترمه انا لأي واحد منهم اذا انت ترى ان مدرسه تبون ليس محترما وانت لا تحترمه بنفسك انت انا كده في كده هذا انا انا انا انا ونحن من قبل انا انا انا الطالب مع المعلم لا انا انا انا وا أيضا ننبد حتى يبد بال كثير من اليوه. كلما ابتعدوا عن مجالس العلم كلما قل عجبه. سجد الشخص في مجلس في العلم مقبلا حريصا على التقدم والفهم والمذاكرة والمراجعة. سجدوا مجد على خير حال. سجدوا ابتعد عن مجالس العلم يقل الأدب يقل الحرص على الخير. ما أدري. أنا ذا بياض جمالي. خبزا لعل السابقين ما كانوا يتوقعون صحيح ولا لا أنا كثراً يقرأ عليك ويضبك يسجل لك قل سجلت هذا هذا هذا من سبحان الله صار هذا شيء نتعارفاً عليه بين كثير من الناس يسجلون بالخبز والخبز والله عندي ليش تخلاق نعم نقلوا له الحسناء نعم نقلوا له الحسناء أظن نقلوا له نعم نقلوا نقلوا طبعا هم البعض من لبعض ومن قبل من الذي ينقل ينقل لأن من من سيقول كذب من نقل هذا الشخص ما, ما رضيت حاله يوما منذ عرفته يعني شيئا من من حاله ومن طريقته أنا ولو أننا نعاجل الناس, نعاجل الناس بالكلام القوي من أول ما نرى منهم شيئا ولا يخفى أننا نشخص من آمن من الجارسين إيه يذن يتقل رأيس كذا وتكلم وقلنا شو أتكلم جعل الجرس أبتا عليه كما تعلم أن تنفضل في كل شيء يجعل الجرس على جارس يجعل التطريبين وكل كذا معجز فارغون من شاء الله العالم ويقولون أن الله <همت> الحديث هنا هو عن التليفون صح؟ تمام. في لما جاء في التليفون دخل, دخل التليفون والنبي عليه الصلاه والسلام العدول العلماء الذين ليس عندهم نقص ولا خلل ولا تقصير ولا بعض نحن ننمه إلى نفسي هذا يضعيه كل هذا هم عندهم شيء من هذا هم على ذلك من يأتيهم من يأتيهم أيضا من المتفاولين يقول تعدد والثاني يقول ما هذه ان هذه الفشرة المغلية التي الله فريعة هذا هو الفشرة للتأكدين نبي فلسفل صلى الله عليه وسلم يخدعوا يخرج من الضحي هذا فيقول لبايل اقمنا درو اذا نعدل فكنش وقتيس او لفتيسه وكنت اذا ما يقول يا حموا وقتي موسى بدون يلي اكثر من هذا فضلا فلي <تصفيق> هذا لمياء هذا المسار ودون نحوا ورهوم قابلون فما شيء فهل هو أو هو أو أنتم ماذا ما ما الذي وصل إليه من الشر؟ هل مرة اراد أن يتكلم من غير أن يقتل أو يشقت؟ الله عالوا الله والبرض ماذا البرض ماذا البرض في مقام تعلم يبتعد؟ أنت أنت أنت هذا ليس شريراً هذا أنت إذا هذا شرير أنا ليس شريراً نعم إيش ما شميت مع أرضا ما الذي حدث ماذا كلهم من الشدّ ما الذي حدث ما اه لا انتظر هذا الذي حدث هذا هذا شك ايه بعد وشكتون من المتينة استعانك كل شيء بما مرد هذا ما شك يفعل يأي يأي يأي انت انا هل يطرع ان يأكد عليك البراب واضطه واسجل عليك كلاما ما تأيي الكل من الكلام دهني. دهني. دهني. Mm hmm? I've had to سن يحشنون على البينيين لكن بعض السناء في اخيز عينيين <تصفيق> <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم تقول الله سلام لا يمزع ولا يمزع ولا يمزع محمد لا يبقى اثرا لي فضاء في هذا يمشي وعادم الناس ماذا تقول عنه تقوله هو يتكلم ويجدون الناس لا يتكلم عودي مريق هذا والله مريق يعني كل مرضى الحبوية في إياه لا بأني شوف يأي سجل مع محمد الثاجي اي حد المرضى مع محمد الثاجي ثم يشتنف في الشيء واي فقالوا اي حد اي حد اي حد لا لا سامحوني انا انا ان انا والله انت ضيعت من الناس حمشي وقت صحيح يعني أنا رأيي جدنا هذا من هذا ما المستقيم خلاص من هذا هذا ما رضي عنك هذا اللي تقولي هذا لو كنت هذا الكذب، ولولا أنني أعلم أن الكلام أن انا أنا ما كنت هذا الكلام في مذا، لأنه خل من هذا. إذن أنا على الكلام سناخل وكذا وكذا وخل. وبعض الناس ماذا يطلبون مني؟ ماذا يطلبون؟ شحني شيء تقول أنت تقول ولا أنت لي أنت تقول. ما حتى حتى أضيعه. حتى لا يحسنوني ماذا ما اصمع حاضر ايه لن اقول ما ايه انا سامعني صاف عني حتى لا والله اذا كان حقا انا طب العطوة ممن ينضغي ان يطلب منه العفو. واطب المدامة ممن اكسى انني اكون قد يعني تقدمت اليه بشيء ليس ينبغي ممن اكسى ممن لا ايضا من بلد الناس بلسجي هذا يبقى ما اتماسه مطريح الشارع في الناس الخطوات مثل يكلم الناس ان تتالى ان تتالى ان تتالى يكلم ويكلم ويكلم ويكلم ويجيبه كلامه يقول يسكت يا ابي خبت يكلم يذكت المعنى يستمر يستمر حتى يقول ان يكتب حتى يتجلى اكثر انني ما احنا ما ان ماذا انني مجنون nou de jaren 50, 70, 80... Bescherr الله aan minister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 Mm -hmm. Deze is de tweede. Deze de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is is Hello there God. Hello there God. Hi. There's the number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 ماذا ماذا ماذا حتى لو نقصني أنني من ذريتي أو غبت على المرور ألا ألا يأذن يوم الدين بغيره أكثر من كان Gracias. <tose> mean